إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ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 اِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ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 1. فلما أحس عيسى منهم الكفر, قال من أنصاري إلى الله? 2. قال الحواريون, نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون.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 ثُمَّ نَبْتَهِي الْفَنَجَعَ الدَّعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ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 واللهَّهُ يَعمُ وَأَنتُم لا تَعلم مَكََ إبَراهِي مُيَهوديَ وَل نَصران يَوْ وَلَِ كََ حَانِي فًَا مُسلْمَ وَمَا كانََ مِنَ المُشرِكين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 إِلَّا لِمَنِ اتَّبَعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَن يُؤْتَى أَحَدٌ مِّثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ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 وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ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 ya'murukum bil kufri ba'da id entum muslimun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 كل الطعام كان حلاً لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نَفْسِهِ من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة تَورَاتِ فَتْلُوها إِن كُنتُم صَادِقِينَ فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قُلْ صَدَقَ الله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 فَأأَصْبَحتُم بِنِعمَتِهِ إِخْوَانَ وَكُمْ تُمْ على شَفَ حُفْرَة مِنَ النَّارِفَأَو قَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيّنوا اللهَّهُ لَكمْ آياتاتِهِ لَعََّكُمْ تَهْتَدُون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون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 إن الله بما يعملون محيط وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إِذْهَم الطَّائِفَتَانِ مِنْ كُمْ أَن تَفْشَلَ وَلَّهُ وَلّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَ وَكَّلِمُؤمنِنون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 كَجَزَاءٍ لَّهُمْ مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ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 ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولن ما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمننون الموت من قبل ان تلقوه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 وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْ مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَ اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَ اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ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 1. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير 2. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون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 Kul fa dرأوا عن أنفسكم الموت إن وَلَا صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم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 1. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين 2. الذين استجابوا لله والرسول من أَصَابَهُمُ ما أصابهم القرح 1. للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم 2. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم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 إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُوا اللَّهَ شَيْئًا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 سَنَْكتُبُ مَا قالَاوا وَقَتْ لَ الأأَمْ بِآأَ بِغَيْرِ حَّ وَنَقُُ ذُحُ عَذاَبَ الْ الحَرِيمقَ ذَلِكَ بِمَا قَدمتْأَديكُم وَأَنَّ اللهَّه لَسَ بِضَلَّ مِن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 الذينَ يَذكُرون اللهَّه قِيامَ وَقُودَ وَعَلَ جُوبِهِم وَيَتَفَكرونَ فِي خَلْقِ السَّمواتِ وَالْأَررضِ رَبنَ مَا خَلَقتَه بَطِلَ رَبنَ مَا خَلَقتَه بَطِلَ سُ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 رَبَّن فَغْفِ لَناذُن بَنَا وَكَِّر عَ سَّئاتِنا وَتَوففن معأَبرَ رَبن وَآتِنا مَا وَعَتَّنَا على رُسُلِكَ وَلا تُخزنَا يَوْومَ القِيَامَ إَِّكَ لا تُخلِف الْ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 وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتِ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 1. خاشعين لله لا بِآيَاتِ بآيات الله ثمنا قليلا 2. أولئك لهم أجرهم عند ربهم 3. إن الله سريع الحساب.